Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nesta'inuhu wa nesta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sai'at a'amalina Min yahdihillah fela muzill له Wa man yudlil fela haadiy له Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa la La رب غيره ولا معبود بحق سواه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 فيا ايها الاخوه المسلمون امرنا القران العزيز بان نحسن كلامنا وان نجود الفاظنا وان نعامل الناس بالكلمات الطيبه وحذرنا في الوقت ذاته عن افات اللسان حذرنا من آفات اللسان كالغيبة والنميمة وإعلان الظن السيء ونشر السوء بين المسلمين فمما قاله سبحانه وتعالى آمرا به بني إسرائيل وهذا الأمر للعالمين جميعا وقولوا للناس حسنا يعني اختار من الألفاظ الألفاظ الحسنة حتى تخاطب بها الناس حتى لو كنت منتقدا إياهم ولو كنت ناصحا لهم فحين تتكلم مع الناس إما أن تتكلم معهم حسب الطبائع والعادات صديق يتكلم مع صديقه جار يتكلم مع جاره زميل يتكلم مع زميله رجل تركب إلى جواره في القطار أو السيارة حين تتكلم مع الناس وتعرض لقضية خاصة بك أو عامة تخير من الألفاظ الحسنة منها وقول للناس حسنة وكذلك حين تريد انتقاد شخص انتقي من الألفاظ الألفاظ الحسنة لتعبر بها عن نقدك فيكون ذلك أقرب إلى نفس المنتقد والمنصوح حين يسمع منك النصيحة أو النقد في كلمة ذات ثوب جميل يلين قلبه هذا مع بني إسرائيل وهو أمر للعالمين جميعا وقولوا للناس حسنا في الحالتين اللتين ذكرتهما أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمقامنا عند الله عز وجل عظيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس نشهد على العالمين أن رسولهم قد بلغوهم يأتي نوح عليه السلام فيقول يا رب لقد بلغت الرسالة وكذبني قومي ولم يؤمن معي أو بي إلا قليل فيؤتى بقوم نوح فيوقفونه على دعوى سيدنا نوح عليه السلام وهي دعوى صادقة من يشهد لك يا نوح فيقول محمد وأماته وكذلك الأنبياء جميعا نحن نشهد على الأنبياء أنهم قد بلغوا وإن كنا لم نرهم ولم نعاصرهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأخبرنا بقصص الأنبياء وما فعلوه مع أمامهم وما فعلته أمامهم معهم فنحن نصدق بالكتاب ونشهد على ما جاء فيه مقامنا عند الله عظيم كنتم خير أمة اخرجت للناس حين يكون المقام عظيما والمكانة رفيعة فإن المسؤوليه تعظم وضع عادي يعني ما يتصور من غير العظماء لا يتصور من العظماء قد يكون بعض العوام كلمة وهي مقبولة لدى العوام ليس فيها إذاء لأسماعهم عادية لكن إذا قالها واحد من الخواص ذوي المقامات يقولوله لزيك يقول الكلمة دي برضو ما فلان أيلها لا فلان فين وانت فين طب هي شر لا مش شر بس ما يتنفعش تيجي منك انت كلامك أحلى من كده طب الكلمة دي سيئة لا ما مهيش سيئة بس يذلق العام يقول ان انت ما تطلعش منك اهي امه محمد صلى الله عليه وسلم كده بنوا اسرائيل خاطبهم الله عز وجل وقولوا للناس حسنة جملوا الفاظكم مش مطلوب منكم اكتر من كده هاتوا كلمات حلوة انما امه محمد صلى الله عليه وسلم لا مش جملوا الفاظكم هاتوا اجمل الالفاظ واحسنها وافضلها واكملها يعني في لفظة هتعبر عن المراد بنسبة سبعين في المية أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجيب اللفظه الأخرى اللي تعبر بنسبة تسعين ومية في المية في سورة الإسراء وقل لعبادي وقل هنا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وفرق بين حسن وأحسن تماما بين يديك قطعتان من القماش تريد أن تخيط ثوبا منهما تقلب القماشة لو أخذت إحداهما قامت بالكسوة وقدت الغرض والناس يهنئونك ما شاء الله ثوب جديد تدوبه في عرق العافية ألبس وأخلق زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا دعاء لبس الثوب حين ترى أحدهم تقول له ألبس وأخلق أخلق يعني دوب اللي احنا بنقولها تدوبه في عرق العافية معناها كده هيقدن الغرض لكن لو خد الحتة اللي أحسن في متر بخمسين وفي متر بمئتين وبتلتمية لو لبس المتر اللي بخمسين الناس هتقول له أنت مش لابس هتقول له لبس وحش لا هتهنيه انما لو لبس اللبس اللي ب200 المتر منه يعني هيبقى افضل هكذا هي الكلمات عند امه النبي عليه الصلاه والسلام لا يعبرون عن مرادهم في حال النصيحه او تناول الامور العاديه بينهم او حال النقد الا في احسن الالفاظ واجملها ومن خرج عن ذلك الحد فقد يقع في الاساءه وقد يجره الكلام العادي إلى ما لا يحمد عقباه تعال وانظر إلى الواقع الآن بعد هذه المقدمة عن المطلوب منا كيف حال الألفاظ في التخاطب بين الناس الجن لما نزل عليهم القرآن الذي يعلم أحسن الألفاظ قالوا ايه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الى القران فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد الايات تدلك على ما فيه صلاحك وفلاحك تفتح امامك الابواب ابواب الهدايات فامنا به اثرت فيهم الكلمات فامنوا بمجرد الاستماع وفهم المعاني الاوليه لم يتعمقوا في المعاني استمعوا الى الايات وما اعظمها وما اجلها وما اسمها فهموا المعاني الاوليه ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به وفي اصرار بقى ولن نشرك بربنا احدا شوف الجن لما استمعت للكلام الحلو طيب تعالى شوف الناس دلوقتي بتسمع كلام شكله ايه اركب سياره كده ميكروباسات اليومين الفائتين كنت اركب السيارات العامه فاستمعوا إلى ألفاظ غاية في الخبث غاية في الشر يخر الشيطان راكعا لصاحبها ويقول له أنت سيدي ما كنا نسمع هذه الألفاظ أبدا مش عند المسلمين خليها عند المصريين يعني شهامة المصري وجد الاداب لأداب العامة راحت تحت الأرض الشيطان يتنحى عند أصحاب تلك الكلمات ويقول لهم انتم اسيادي في الخبص والكلمات السيئه اركب القطار امشي في الطرقات سبدين ويلعنوا ونقدل الاخرين ببذاءه معلش سمحوني في الكلمه ومنتهى السفاله في اختيار الكلمات الا يراعون اسماء الناس ده بعض الكلمات يقولونها على مرأة ومسمع من النساء وهن يركبن في السيارات او يمشين في الطرقات ما تنفعش كان زمان الناس تقول له تلم يد انت معنا نساء يعني الكلمات ما تتقالش دلوقتي ما فيش عاد حد يقول حد تلام حد يضي يقول لحد تلام النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بأشياء كثيرة حتى لا نقع في هذا أعلى صور السباب تراها في نقد الآخرين كل واحد عايز ينتقد يعني مثلا لما ينتقد الإخوان الإخوان ولاد الكلب الله دول ولاد بني ادمين حتى لو كانوا عصاه حتى لو كنت مختلف معاهم السلفيين مش عارف ايه ويجي الجانب الاخر الفلول ولاد المجرمين الله برضو يعني مش كده هو اخطا او ابوه اخطا ليه تسيبه ده انا بقول حاجات الفاظ يعني سهله دي يعني ولاد الكلب ولاد المجرمين ده ماتح بالنسبه للالفاظ اللي بتتقال ليه لا انا عايزك تشتم الاخوان ولا السلفيه ولا الفلوليه ولا مش عارف ما كنتمش أحد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المبدأ ده في واحد اسمه جابر بن سليم أعرابي أول مرة راح إلى مدينة أبو جري جابر بن سليم أعرابي آمن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام شد الرحال المدينة يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم دخل ما ماهوش عارفه عايز يرى فيني النبي عليه الصلاة والسلام قال أين رسول الله أشاره إليه فذهب لي قال أنت رسول الله قال نعم حوار طويل أجتسئ منه واكتفي بهذا الجزء الذي يتعلق بالخطبة علمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثم قال له الرجل بعدما أكد على التوحيد عنده اعهد إلي يا رسول الله خذ علي العهد كده ووصيني بحاجه حطاه قدام مني دستور مرجعش عنه ولاحد عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلمات شوف العهد واحد لسه جاي من الصحراء آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره راح يشوفه علشان يبيعه وياكد على الايمان يقول له انا امنت على واحد 2 3 4 اكد عليه وخد عقد الايمان قال له طب وصيني بقى وصيه فقال له لا تسبن احدا شفت بعد بايه بعد ما علمه قال له لا تسبن أحدا. طب شوف الراجل اللي لسه بقاله يدوبك نص ساعه في مقابله مع النبي عليه الصلاه والسلام قال والله ما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعيرا لساني ده ما عرفش العيب بعد كده ولا تعامل مع أي حاجة بالسب قال فكان مما قال لي صلى الله عليه وسلم في جملة العهد وإن امرؤ عيرك وإن امرؤ عيرك بما ليس فيك يبليك ببلوى يعني بيفتري عليك وعدي لزقلك تهم كذب كلها وين امرؤ عيرك بما ليس فيك انت بريء وعدي لزقلك تهم فلا تعيره انت بما تعلم فيه شفت الميزان عامل ازاي ان امرؤ عيرك بما ليس فيك بيفتري بيبهت فلا تعيره أنت بما تعلم فيه أنت صادق وعارف أن عنده العيب فلاني هتطلقوا أنت عندك كذا وانت صادق وكذاب لا ما تقولوش ليه ما أنا قلت لك في الأول المقام الرفيع صاحب المقام الرفيع يفضل فوق بلك أول ما يرد على السفيه يبقى إيه نزل لمكانه يقول له أنا مش لك تحت أنا هفضل فوق عم زودك كل كالنخيل يرميها الناس بالحجارة فترميهم بالإيه بالثمر خليك كده متعالي عن الأحقاد وكما يقول لك أنت تنزل للمستويات عم يعمل روح حالك أو دعنا أن يحفظ عليك مقامك إن امرؤ عيرك بما ليس فيك فلا تعيره بما تعلم منه طيب والنهايه قال فإنما يكون وبال ذلك عليه وأجره لك يعني هو نهايته سودة إنما يكون وبال افترائه عليه ربنا سيأخذك كلمته وحيعطبه يمهل ولا يهمل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم خليهم يبرطعوا ويسبوا ويلعنوا ويشتموا ويعربدوا وأملي لهم إن كيدي متين هيجيلهم ساعة ثم يقول له فإنما يكون وبال ذلك علي الافتراءات بتاعته مش حضيء ربنا حيأخذ بيها وأجره لك لأن سبه إياك ثم صبرك عليه يكون في ميزان حسناتك انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام ويحذرنا من كلمه ويعلمنا ان قوما سيخرجون في امته يتعيشون بالكلمات السيئه بل الأسوأ على قد ما تبقى كلماته أسوأ على قد ما يقبض اكتر ده مش من عندي ده من عندي سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود بإسناد صحيح في ناس بتاكل باعراض الناس على قد ما يلزق في الناس تهم وافتراءات ويكذب عليهم ويشوه صورهم على قد ما يقبض اكتر ده كلمه واحده تودي جهنم ما بالك الكلام اللي مستمر ليل ونهار بالساعات يودي فين ده بقى في ايه بعد جهنم والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات هما في الأصل حاجتين بس في تفصيل في مقام لأنه أشد شوية. في واحد ممكن يقول كلمة سيئة وأسوأ أو كلمات سيئة أو سوءة لأجل الوصول إلى الأموال. وفي واحد بقى ما بيقولش الكلمات السيئة. بيقول كلمات حلوة عسل ويعمل منشطات وعروض غاية في الروعة. تسحر الناس ويخليلك من اللي بيتكلم عنه كلام حلو حاجة كده ولا الآليها عند الفرعنة. يبقى في واحد بينتقل الفاظ الخبيثه ويقع على الالفاظ السوء ليشوه الاخرين فيقبض اموالا او يحصل على منصب او يشتهر بين الناس وفي واحد اخر بياتي بالفاظ حسنه ومشاهد رائعه يسوق الالفاظ ويحسنها ويعرض على الناس حالا عظيمه رائعه من سيره فلان او علان حتى يزينه في نفوسهم بالزور بيمدح في اللي ما يستحقش المدح عشان الناس تصدق انه كويس الاثنين غلط والاثنين والعياذ بالله مفضوحون ربنا عافينا ده بكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكله وفي رواية أكله بفتح الهمزه وضمها الفرق الأكلة يعني غدوة الغدوة ممكن تكون طبق طبقين ثلاثه دي اسمها أكلة أكلة الغداء أكلة العشاء تكونها في عشر دقائق في خمس دقائق أي أكلة تم بطنك يعني لو حياخد كتير في رواية بقى ودي دي دي يعني أخطر المن أكل برجل مسلم أكلة عارف الأكل يعني إيه اللقمة الوحدة معلقة واحدة بس شفطة واحدة يب من اعتدى على عرض مسلم وشوهه من اعتدى على عرض مسلم وشوهه وقال عنه ما لم يتأكد منه بالوثائق والادلة والبراهين وأحكام المحاكم الموثوق فيها ويكون غرض إصلاح مش التشهير والفضيحة ده بكلمته سواء كانت كلمات أو كلمة واحدة شوف عقبته من أكل برجل مسلم يعني اعتدى على عرضه وشهر به وشوه صرته واغتابه ونم عليه من, من أكل برجل مسلم أكلة أو أكلة أطعمه الله عز وجل مثلها من نار جهنم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم هو ده الأثيم اللي بيخوض في أعراض الناس طعام الأثيم والاثيم صيغة مبالغه عندنا آثم بيعمل الإث بيقطع فيه إنما الأثيم مصر عليه وانهار وبيحضر له وبيزداد فيه يعني ما بيرجعش لورا كل شوية بيزداد في الإثم بتاعه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 الحميم نار الموقده التي تنزل على العظام فتاكلها فما بالك بالله ومن كسي برجل يعني بيلبس بقى وبتمنج بعد ما كانت البدله ب جنيه هتبقى مخمس تلاف جنيه وبعد ما كانوا ثلاث بدلات بس هيبقى عنده 300 بدله وكل مره يطلع لك ببدله شكل وكرافطة شكل وتسريحه شكل وخلفيه شكل ومظهر شكل دين ما سبش حاجه ويجب على الناس ان يعد الدرس وان يستمع اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قائل المنكر والمستمع إليه سواء في الإذ والساكت عن الحق شيطان أخرس والساكت عن المنكر شريك لفاعله ومن كسي برجل مسلم ثوبا قال وذم وذنف واحد وكسوه فالحمد بكسوه في الدنيا اللي انت ختاها بلحم المسلمين وأعراض المسلمين كساه الله عز وجل مثله من نار جهنم. ده الجانب السلبي اللي عادين يشتموا عشان يبضو ويأكلم ويلبسهم. وكل لما يشتموا أكتر، كل لما يبضوا أكتر، نار جهنم والعياذ بالله. أكلاً ولبسا ومقاما وسكنة. نعوذ بالله من الخزال ونسأله أن يطهر ألسنتنا. المقام الثاني اللي عادين ينفخوا في الناس بقى اللي بيبلغوا في المدح. يجيبوا واحد دفلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا زي ما قلت لك بيحطوه في مصف الآلهة الفرعونية يعني وما فيش الكلام بها أصلا وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وما فيش أحسن منه وإلحكاء عشان يغرروا الناس ومقاطع فيديو بقى شغلوا كلمات حلوة وناس أعدى تحلل وناس أبو منشطات و... لا الكلمات السيئة موافق عليها ولا الكلمات الحسنه بالزور لتحسين الاخرين زورا وبهتانا موافق عليها لا تقول كلام بالباطل تمدح بالاخرين وترفع مقامهم عشان تغرر بالناس ولا تقول كلام سيء عشان تسقط صوره الناس ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن قام برجل برجل ومن قام برجل مقام رياء وسمعه قام الله عز وجل به مقام رياء وسمعه يوم القيامه يعني مقام الرياء والسمعه يعني واحد يمشي مع واحد عارف انه ظالم او ما هوش ظالم وعايز يكبره في عينين الناس عشان يلفهم حوالين منه فلان ده بيعمل وبيعمل وعمل وعمل ويقعد بقى يمدح فيه هو بيقول كده محقا ولا رياء وسمعة رياء وسمعه يصف بعض الناس بالصلاح وكذا وكذا من الامور الحسنه حتى يخدع الناس فيكسب اصواتهم مثلا او يكسب التفافهم من حوله ليرضي ذلك الممدوح شفت حضرتك عملت لك انا ايه فيلم صغير كده خليتك في عين الناس حاجه كبيره فوق شفت حضرتك انا عملت النهارده الخطبه الفلانيه في الميدان الفلاني وقلت ان انت مفيش زيك كل ده بليه؟ بالباطل بيزوق الناس في عينين الاخرين بالباطل هذا كما وصف الآخرين زورا وبهتانا بما ليس فيهم ليغرر الناس ويخدعهم فإن الله عز وجل يوقفه ويقيمه يوم القيامة في مقام يفضح فيه والعياذ بالله قام الله عز وجل به يوم القيامة مقام رياء وسمع يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد هذه كلمه وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من التطاول في أعراض المسلمين Totaal. Ja, iemand zei de helemaal niet. Toub. niet een en dertig. Ik zei de niet Kom Allah. die لان احنا عندنا حاجه اسمها التفسير بالمقابله لما قال لي قوم ثم قال النساء بمقابله النساء بالقوم عرفنا ان القوم المراد بهم اليه الرجال زي قوله تعالى فانفروا الثبات فانفروا يعني اخرجوا الى القتال انفروا ثبات حين يهجم عليكم العدو وحي على الجهاد انفروا ثبات اخرجوا لملاقات العدو ثبات حدش عارف معنى ثبات مش متداوله على الالسنه بعد كده يقول فانفروا ثبات او انفروا جميعا بمقابله كلمه جميعا مع كلمه ثبات تبقى ثبات معناها ايه متفرقين ده من مناهج تفسير القران يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم والسخريه بالكاريكاتير بالافلام بالمسرحيات بالهزليات بالنكات بالسب Biwasfim bima laysa fiħim, la jasharkaw mumm min bitax fiħim bil-ħajwanet, la jasharkaw mumm minkaw min hase en jakun en xajrom minhum, Wala nisse min nisse in hase en jakun na xajrom minhum, walle tel-mizu en fusa kum, walle tel-bezu bil-alkab, walle luli kulli hu mazetin, binamim. والهمز واللمز ذكروا معاي بالناس سرا وعلنا ده الهمز واللمز ذكروا معاي بالناس سرا وعلنا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يوم يخلع لقب على واحد ويقعد يصفوا به زي ما يقولك كده خروف طب ما هيرد عليك لما يتعصى لك انت خنزير يبقى اتنين واعوا في الشر بلك لو ان اتنين واحد بدا وقال للتاني يا, يا خروف التاني قال له اللي خروف التاني معلش حاجه خالص معلش لان البادي أظلم انما لو واحد قال لواحد يا خروف والثاني قال له يا خنزير التاني يتخصم منه شتيمه قد كلمه الخروف ويتحط عليه بقيه كلمه الخنزير لان لما تحب تنتصر من واحد تنتصر منه ايه بالمثل هل الخروف زي الخنزير؟ لا هو الاتنين بيشتموا بعض بس كلمة خنزير أشد فلو الخروف بتساوي عشر سيئات وخنزير بتساوي مية يبقى اللي قال يا خنزير حياخد كم سيئة؟ تسعين حيتخصم له مقابل كلمة خروف اللي اتقالت بس مين بقى هيبقى عليه جرم اشنع بقى البادي لأن مين اللي أوقع التاني في التسعين سيئة؟ هو فحيبى خد كم سيئة في الحقيقة؟ صح لا يفتح عليك 110 وصلت كده هو الدال على الشر كفاعله يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم يحملون أثقالهم وأثقالا معها أنا اللي تسببت اللي خليته رد علي يبني هاخد هو حيتخصم منه العشرة مقابل انصار نفسه بقى 90 سيئة وأنا 90 سيئه حينضافه على رصيدي فخدت السيئات دي كلها هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من روايتين أحدهما رواية بوراء والأخرى رواية عياد رضي الله عنه بيقولي المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم يعني المستبان ما قال فعلى يعني الكلام والأقوال للمستبين المستبين اتنين بيسبوا بعض وبيشتموا بعض بيلاحموا على بعض مين اللي يشيل الشيله البادئ طب امتى المظلوم المعتدى عليه يشارك في الشيله دي بقى لما يزود في الرد بتاعه ما لم يعتدي المظلوم يبقى المظلوم من حقه ان ينتصر لنفسه وان يرد الاساءه بمثلها وجزاء سيئه سيئه مثلها بس النبي عليه الصلاه والسلام وإن كان بيقول لك من حق المظلوم ان يرد الشتيمه زيها بالظبط وما يزودش لانه لو زود هياخد مقدار من السيئات بمقدار الزياده اللي زود فيها ما بيحبش ليك ان انت ترد السباب خليه يسب لحد ما ياكل نفسه النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله هي الشتيمه بتلزق مش بيقولوا كده الناس عشان يعني يصبروا نفسهم فقال لنا المستبان المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاثبان شبههم بالايه بالشياطين المستبان اللي بيسبوا بعض ده يشتم وده يرد ده يشتم وده يرد شيطانان لان مين اللي بيأمر بالسيئه ومين اللي بيأمر بالفحشاء ومين بيأ... مين مين الشيطان فاللي يعمل عمل الشيطان يبقى ايه شيطان زيه المستبان شيطانان يتهاتران عارف المهاترات يعني ايه يعني بيقولوا كلام غير مسؤول يعني بيقولوا بقى كلام بيجبوا من الاعر زي ما بنقول في تعبيراتنا يتهاتران ولما بقى يلاقي المسألة حميت والاسطوانه شرخت ايه اللي يحصل كل واحد يضطر يجيب بلاوي يكذب بها على الآخر هو يكذب عليها كذبة انا اكذب عليه كذبة ده منهج نبوي يعلمنا ازاي نحمي نفسنا ثم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أربى الربا عند الله الاستطاله في عرض امرئ مسلم نص حديث صحيح اربى الربا عند الله الاستطاله في عرض امرئ مسلم يعني اربى الربا عارفين الربا حضراتكم طبعا الربا ده شانو عند ربنا سبحانه وتعالى من الموبقات الموبقات يعني اشد الامور اهلاكا يعني لو في معصيه بتعمل الهلاك بعد شهر المعصيه بتاعت الربا تعمل الهلاك من قبل شهر اللي هي يمحق الله الربا عارف المحق يعني ايه الاستئصال من القعر يعني الربا هيضيع المقدار الزيادة بتاعة الربا ولا هياخد معه رأس المال ياخد معه رأس المال يمحق الله الربا واحد يتعامل مثلا ألف جنيه ألف ومتين ربنا هيعقبه يضيع المتين الزيادة ولا هيضيع معهم الألف الألف ولذلك علمونا قاعدة قالوا ما خالط الحرام مالا حلالا إلا أكله وأفسده احفظها والزكاه برضو نفس القضية ما خالطت الزكاه مالا إلا أكلته وأفسدت ثاني ما خالطت الزكات مالا إلا أكلته وأفسدت يعني زكاتك في عشرة رجب مثلا أول عشرة رجب ما يجي حضرتك معاك مئة ألف جنيه عليك زكاه ربع العشر يبا الزكاة كام اثنين ونص في المية على الالف خمسة وعشرين خمسة وعشرين في مية بكام مش سامع الفين وخمسمية عشرة رجب طلع لالفين وخمسية على جم حطهم في مظروف لأنك لو سبتهم في فلوسك حيدوروا مع فلوسك لو فضلوا في فلوسك يأكلوا المال ويفسدوا ويجبلوا سرطان أموال اللهم إلا إذا كان صاحب تجارات والمال ماشي في بعضه فبيبدأ يخلص أول بول يعني كل كلما تجيله مثلا حسبة والله يطلع منها 15 واخد الباقي المصاريف شغلي ومصاريف أولادي تاني حسبة والله ياخد منها 100 والباقي المصاريف شغلي ومصاريف أولادي وباية التجارة إنما اللي عنده مال يقدر يطلعهم وبعد كده بديهم لأصحابهم براحتك بقى بس ما يعديش عليك السنة يجي معدي الزكاة الثاني وانت مخلص اللي عليك قل مثل ذلك عن المال الحرام ما خالط المال الحرام مالا حلالا إلا أفسده. يعني واحد بياخد مرتب سبعمائة جنيه وخد رشوة جنيه من ده اثنين جنيه من ده تلاتة جنيه من ده مع المرتب السبعمائة جنيه بقوا كام الف خد تلتمية من الرشوة التلتمية يعملوا في السبعمية يضيعوهم يعني ما تهناش هو مفكر انه كده بيعمل حاجة وبيجيب اراد اتاريه ضيع اللي كان بين يديه. هو ده شر المعصية وشر الحرام نفس القضيه بشوف ده يمحق الله الربا شوف ده يمحق الله الربا وعقوبه المرابي شنيعه وشديده وهي من الموبقات التي تستاصل صاحبها اخطر من الربا اللي سمعنا عقوبه الربا المالي الربا اللساني اللي بيطول لسانه في في الناس ما بيلمش نفسه غلط النهارده بيغلط بكره وهو بيغلط النهارده بيرتب هيقول ايه الاسبوع اللي جاي ولما يختم كلامه وبكرة إن شاء الله أبلكم أو الحلقة اللي جاية أبلكم وحيبم عنا مصايب أكتر وأعراض أكتر إيه ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب الربا الاستطالة في عرض امرئ مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الربا أنواعا كثيرة الربا كام أنواع كثيرة؟ قال أقل أنواعها مثل ان يزني الرجل باممه والعياذ بالله وقال وان ارب الربا اخطر حد. يعني ممكن لو حبينا نقارن بين سيء واسوء يعني ايه وقعه بس وقعه اخف غير وقعه شديده قال لك تاكل الربا الحرام رغم انه حرام واوعى تقول بلسنك في عرض مسلم ولا في مسلم يعني انت قدام منك هاخد مليون جنيه ربا واقول كلمه غلط في حق واحد او حق اسرته او حق جماعته او حق فريقته لا كل المليون الربا اوعى تقول الكلمه لان المليون الربا هتعوضهم هو حرام احنا مش بنحللها او على الاقل الضرر خاص بك انت مليون ربا راحوا لمين راحوا لك مين اللي حيتعاقب انت عيالك مش هيتعاقبهم لان انت ما يعرفوش انك اكلت الربا او اكلوا مضطرين انما انت واخدوا اختيارا لكن اللي يقول كلمه واحده في حق مسلم بقت قصر عليه لا ده حتروح فين هتلف با... هيخوتها منك لسمعها وينقلها وينقل وينقل الكلمة تنتقل في كل مكان بقى بتاعك قد ايه بعدد البشر اللي وصلوهم الاخبار السيئة طب انت ممكن تقدر تسد الربا والتوب منه هتقدر ترجع الكلمة من عند الناس بعد ما طارد فيهم خليهم طلعوا منشور في الجريدة بعد ما سبوا واحد وقالوا نعتذر ما كناش واخدين بالنا والحكاية كذا ما هو الناس اللي وصلت لها الجريدة اللي فيها الشتيمه ما وصلت لهاش الجريدة اللي فيها التبرئة وحتى الناس اللي بيشتروا نفس الجريدة بصوا للموضوع ده ما بصوش على التبرئة لكن سبت في دماغهم الشتيمة ويقولوا والله ما فيش نار من غير ايه من غير دخان هي يعني لبساهم لبساهم ارض الربى الاستطالة في عرض مريم مسلم Wanneer حذرنا القران al-Koran en de Karim fakal, بغير ما اكتسبوا فقد al بهتانا en مبينا اسال الله عز وجل ان temelu السنتنا en e-ifmammu bina. S'al u laħ al-Sinatana en għannu al-Sinatasitk en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 انتقد أصحاب الأخطاء لكن انتقد أصحاب الأخطاء يكون على رؤوس الأشهاد أم أمامهم حتى يصلحوا أنفسهم أمامهم حتى يصلحوا أنفسهم يعني شاب غلط يجي عبد الله يروح عند إسماعيل والسيد وأحمد يقول لهم شاب غلط وعمل وعمل وعمل, وعمل. آدي شاب بقى اللي أنتوا بتقولوا عليه الله طب عبد الله وإسماعيل وأحمد ايه علاقتهم بالشاب ما تروح لشاب تقول له يا عم المسلم أخو المسلم والدين النصيحة والله وانا شفت فيك الغلط الفلاني الفل معرفش اوصل لشهاب ولا تليفونه ولا صفحته على الفيسبوك اوصل لاصحابه واصحابه كتير قل له الراجل صاحبكم عمل كذا وكذا يا جدعان روحوا انصحوه واحنا قلبنا على بعضنا مش عايزين نلطخ نفسنا بالسيئات ده منهج المسلم يا يروح لصاحب السيئه اللي حينتقدوا عليها ويقدم له مقدمه حلوه كده يا يتصل يا يروح للناس اللي يهمهم شانه هم يعرفوا ينصحوه يوصلوا له الكلام إنما يروح لناس تانيين يشوه صورته ده يبقى بيفضاحه مش غرض النصيحة لأنه لو كان صادقا في بيان العيب كان ذهب إلى صاحب العيب ليصلح نفسه أو إلى المقربين منه ليقوموه لكنه ذهب إلى الأشهاد ليفضح ويشوه حيروح من ربنا فين؟ قل لي كده حيروح من ربنا فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه الإيمان كلمة عنده بس على لسانه لكن قلبه قلب ذئب يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين عرف الغيبة اللي هي ايه ذكرك أخاك بما يكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم هم عارفينها بس قالوا الله ورسوله اعلم احتمال المفهوم يتطور وينضف عليه حاجه فعايزين يستفيدهم لان لو جاوبهم الاجابه اللي عارفينهم كلهم صح وما يزودش هم طمعانين في الزياده يوسعوا المفاهيم الله ورسوله اعلم قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره يعني اخوك فيه العيب الفلاني تروح تقوله زي ما يقولك انا قولي الاعور يعور في عينه لا وتقول الاعور ليه ليه يبقى تقولش العيوب اللي في الناس تشهيرا بهم بين الناس انما لما تروح تنصحه تقول له والله انت اخويا واحنا نحب بعضنا وقلبي عليك والله وأنا جاي لك غرض الخير شفت فيك الحق وبعد ما تجيب له انت فيك وبيقولوا عليك حاجه حلوه وكذا وبعد الكام حاجه حلوه اللي هم فيه اللي هتفني عليه بيهم تقوم تقول له بس والله لولا الحته الفل دي اقول لك جزاك الله خيرا هعملها ان شاء الله غالبا بعد ما تدخل المدخل ده انما لما تاخد العب وتروح تقوله عند الناس فلان فيه كذا دي غيبه ذكروك اخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما تقول ما أقول ده فيه العب فيه أنا ما جبتش من عندي هو اللي فيه العيب ده وأنا جبته وأنا افتريت عليه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول بتبليه ببال ومهش فيه فقد بهدته والبهتان أخطر من الغيبة الغيبة لها عقوبة ده فيه بس ما تقولش عليها اسطر عليها أخي حاول تصلحه مش تفضحه الناس مش عارفاه تروح تقول للناس لي العده ليه مش فيه وبتلزق فيه فهو البهتان والبهتان هو اعظم الكذب واحنا قلنا عقوبته والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا براءة فقد احتملوا بهتانه واثم وبينه واخد شهاده كده من النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيلزق للناس تهم واخد شهاده كده من النبي عليه الصلاه والسلام شهاده ان هو ايه شرار الخلق عند الله كل اللي يقول حاجة على الناس ما ماياش فيهم شرار الخلق عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تخيل لما واحد يطلع كده ينصحك ويقول لك نعمل والبلد وعلشان والحكاية والرواية وعدتول ما شاء الله وربنا يستورها وربنا أخذ بإيدينا واحدة هو بيطلع لك في فضائية او قاعد معك في مؤتمر او قاعد معك في عربية وقال الله وقال الرسول ويه برضو في اخطاء وفي حسنات والله الجانب الايجابي كذا والسيء كذا نمد يدينا للحسنات ونصد بيدنا التانية السيئات وانا تناصح و... ده انت بتذكر الله وبتذكر الاصلاح وبتذكر البناء وبتذكر التقدم لما تسمع كلامه ولما يطلع لك في تلفزيون او يكلمك في جريدة او يقعد معك في قاعدة ده خيار الخلق اللي فكرت بالإنتاج والبناء والإصلاح ويفتح الابواب امام كل باغي للخير خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله وشرار الناس وشرار الناس عند الله يوم القيامه المشاؤون بالنميمه بين الاحبه وفي رواية المفرقون بين الاحبه لوقعوا بين الناس والباغون للبراء العنت هي دي اللي انا عايزه الباغون للبراء العنت جمعها براء من البلاوي او من التهم مش فيهم الكلام العنت يعني المشقه والصوره السيئه يقوموا يدوروا على كلام مكذوب ويلزقوه في سين او عين او صاد في محمد او عبدالله او اسماعيل او اي واحد دوسمهم الباغون للبراء العنت يدوروا على تهم يلزقوها في البراء حتى يشق عليهم ويشوه صورتهم دول شرار الخلق عند الله عز وجل فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر من امن بالانسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتتبع عوره امرئ مسلم يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره يب مفضوحون مفضوح لا محاله إن عاجلا وإن آجلا فعليك أن تحفظ على نفسك فهناك قوم لا يشقى بهم جليسهم وهناك قوم يشقى بهم جليسهم أما القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم فيأتمرون على الخير ويلتقون على ذكر الله وطاعته وعلى المحبة والتآلف والتواصل وأما الذين يشقى بهم جليسهم يعني حيروح في دهي معاهم هم الذين يسخرون ويتفكهون ويتندرون ويهزؤون ويلصقون التهم بعباد الله وهم منها براء أو هي فيهم ويريدون فضحهم بها فمن كان شريكا لأهل الخير لن يشقى بهم وسيكون معهم ومن كان شريكا لأهل الشر فسيشقى بهم وسيكون معهم والله عز وجل قد نصحنا وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بعدين يشتغلوا في الباطل فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الا هل بلغت اللهم فاشهد وكل لبيب بالاشاره يفهموا. اللهم اني اسالك ان تجعلني واخواني المستمعين من اهل الحق والصدق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر امورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع ارزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم امننا في اوطاننا ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا غاشما ولا خائد. ولا كائدا يا رب العالمين اللهم ينجي عبادك المستضعفين في سوريا ونجهم من شر الظالم الطاغية يا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جوعا فأطعمهم اللهم استرنا في بلدنا مصر واستر المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم من تولى أمرنا وأراد بنا صلاحا ولنا اصلاحا فخذ بيده وناصيته إلى كل خير ومن تولى علينا وأراد بنا شرا أو لنا ik heb anhu dat ik ben verbaasd, ik عباد الله inna ben verbaasd, ik ala Nabi. ya ben verbaasd, ik ben u ik taslima verbaasd, ik ben verbaasd, ik ben verbaasd, ik ben verbaasd, ik ben verbaasd, ik